عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبِدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مسلمات مسلمات مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ, سائحات ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا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 نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد